بسم الله الرحمن الرحيم أليك لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراه بل هو الحق من ربك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 بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يترحاكم ملك الموت الذي يُذكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون